ما زلنا من الإعادة ومع صورة البقرة بعض الآيات بلغنا إلى قول تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قولوا أتخصتم عند الله أعهدا فلن يخلف الله أعهده وأن تقولون على الله ما لا تعلمون طبعا هنا الله عليه يخبرنا بأمان اليهود وأنهم يعني وهذا نوع من نوع استدراج الله جل استدرجهم بحيث لا يعلم الله جل في علاه إذا أراد عبد خيرا فتح له أبواب الخير حتى يسير فيها حتى يسرع فيها الله اللهم آمين حتى يسرع فيها حتى يفوز لذلك حتى يرى أنه قد يعني أسرع إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الخير بأنه قد تقع عنه أو أنه لم يصل إلى الهدف الذي يريده، فلا لذلك حتى يسرع إلى مرضى الله تعالى. وإذا أراد الله بعدا شرا، أغلق عليه ذلك، وجعله يثق وجعله يظن في نفسه يظن في نفسه وجعله أيضا يغفل عن مراقبة الله تعالى وأقوال الله تعالى حتى. يصل إلى حكفه راضيا بذلك وهو يحسب أنه يحسن صنعا نعوذ بالله جل في علام أن نكون كذلك وأن نكون من هؤلاء هؤلاء اليهود لما اغضب الله جل في علام بكثرة اختلافهم على أنبيائهم الحمد لله حفظكم رب جميعا والشدة والحده على, على على الأنبياء والكفران لنعائم الرحمن سبحانه وتعالى وأيضا المعصية التي التي يتبنونها وأيضا وصف الله جل جل بما لا يرق وصف الله جل جل أن يصفونه يصفوه بالنقص وترهم يجحدون الله على ونعيم الله جل على ونعي الله جل على بها وتكبرون على أنبياء الله جل جل وتكبرون عن الخضوع والرجوع والمسكنة والخشوع ويتكبرون عن القياد لربهم جل في هذا يجعلهم من أهل النيران على وصيرة نسأل الله جل في أن أن من ذلك خليكم السلام والصلاة قال الله تعالى وقالوا أنت مسلٌ النار إلا أيام معدودة معدودة ولا عند الله عهدا فلا يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون يقولنا يقول الله تعالى اخبر عن يهود من قالوا ادعوا الانفس هذا من اجل من اجل ان يغري الناس نعم من اجل التلبيس على الناس التدليس ومن اجل ايضا تضيع الناس قال تعالى اخبر عن يهود من قالوا ادعوا الانفس من انهم لن تمس لن تمسهم النار الا اياما معدودا ثم ذلك تكون النجات يعني يدخلون النار مدة يسيرة من الزمن ثم ذلك تكون النجات وقال للنفس وسلم ذلك وكذبهم الله الاتي عليهم الله تعالى قل اتخصم عِنْدَ الله يهدم فلا يخلف الله عهده يعني اتاكم كتاب من عند الله أن هذا هو العهد بأن الله جل وعلا يدخلكم النار قليلا ثم ذلك الجنة. أي وقع العهد بينكم وين ربكم بالكذب والافتراء وأنكم تركبون الأمان وأنكم أيضا تأخذون الناس أغرارا وتجعلونهم يبيعون دينهم بثمن بخس لهم معدودة وأيضا تعطونهم سقوك الغفران كما يحدث بتغرير أغمار الأغرار أتكرمكم جميعا فقالوا أن تمثلنا النار إلا أربعين ليلة وقالوا هذه هذه حتى المدة عللوها بأن هذه المدة هي مدة ما عبدوا فيه العجل فلما عبدوا فيه العجل فقالوا هذه المدة فهم يدخلون النار فيها ويطهرون ويتخلون بعد ذلك الجنة نعم فعن أبي رات رضي الله عنه لما فتحت خيبر أهدئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهد فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان من اليهود هنا فقال لهم رسول الله من أبوكم قالوا فلان قال كتبتم بل أبوكم فلان فقالوا صدقت وبررت ثم قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم بأبيه وأمي وإن, كذبنا وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها فقال لهم رسول الله أخسو والله لا نخلفكم فيها أبدا الله أكبر ولا الحمد لله منا رضي الله رضي الله عنكم جميعا فقال أخسو أخسو والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقين؟ عن شيء إن عنه قالوا نعم قال يا أبا القصر قال هل في هذه الشاتي سما فقالوا نعم قال فما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم شوفوا شوفهم يعلمون ويعلمون أنها ستنطق ويعلمون أن الله جلال لا يدعهم يفعلون ذلك مع نبي هم يعلمون يقين أنه نبي لا سيما وأنهم يعني قد ثبت لهم عليكم سلامك أمين الله رضي الله عنك صلى الله عليه وسلم. غيروس أهدناك أشمان ديس هو أصلا ثبت لهم بالدليل القاطع الناصع الواضح اللائح أن صفات النهو السلام هي صفات منطبقة وأنها التي قد جاءت التوراة بها وكانوا يستفتحون به على أهل الكفر من الأنصاري فلما أمنوا تعجب الأنصار لما تخلف عنه هؤلاء اليهود ذلك قال الله تعالى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يعني يقولون الله جل فعلا يقول ليس الأمر على ما تمنيتم وما تشتهون وليس الأمر على ما دعيتم وزعمتم بل الأمر عند الله جل, جل فعلا أن من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته فإذا مسألة في السيئة فقط أن السيئة تغفر لكن أحاطت به خطيئته والمعنى ذلك أنه إن عدم الحسنات وقد أحاطت به السيئة وأيضا لم يكن تائباً مما وقع فيه من زلب وهو من من القيامة وليس له من الحسنات ما يمح به هذه السيئات جميع عماله فيها سجلات السيئات ولم يجد ما يشفع له من, حسنة من حسنات عند الله جل, جل في علا فهو من أهل النار لذلك قال الله تعالى والذين آمنوا شوف قال فأولئك أصحاب النار فيها خالدون وقولوا فأولاك أصحاب النار هم فيها خالدون أنه لزمة الدائمة تدل على أنهم كانوا يعني ما أتوا بحسنة تشفع لهم عند ربهم بحال من أحوال بل بهم الـ الـ الخطايا على كفر فيه كفرهم هو الذي, هو الذي أدى بهم إلى, إلى الخلود في النيران نعم وليست المعاصي ذات المعاصي قد, تتحق قد, تتحق قد تتحات قد تغفر لكن الكفر إذا حاطب الإنسان انتهى أمره لأن الله على قاد إن الله لا يغفر عشرة به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحان ربي سبحانه جل شأنه ما أعظم شأنه ما أعظم شأنه ما أعظم قدرته سبحانه جل فعلا لذلك قال بل من كسب سيئة ويعني انتبهوا انتبهوا على ما تتمنون فإنكم إلى هوة سحيقة فيها الهلاك والدمار وفيها التقريع والتوبيخ والذل والمهانة لا نجد ترككم بها أو منها قال الله تعالى بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ويبد نفهم أن هذه الآية فيها لفتع قضية مهمة جدا ما هي هذه الآية بهذا المطلع فيها لفت عقديات مهمه جدا ما هي بلا من كسب سيئه وأحاطت به خطيئته اللهم امين رجل معك انيس عليكم السلام عليكم. موجودون النت طائفة عند حضرك آية المتأسية بأمك عائشة رضي الله عنها وأرضاه ما أفضل ما أنتم فيه طيب قالت هنا قال بلى من كسب في الرد على المعتزل عليكم سواء الرد على الجبرية اعتذر الرد على الجبرية فالجبرية لا يرونه المكلف فعلا بحرم الأحوال هي فقط نسبة لكنهم لا الفعل كله لله تلفه هذا الذي يقوله الجبرية نعم نعم وأيضا هذه يعني أستدل بها هؤلاء الخوارج والمعتزل على أن صاحب الكبيرة في النار ومخلت فيها اي فيديو اي انتشار ما اعرف استغفر الله استغفر الله اخي انت اخي في الله رضي الله عنك اكيد سؤالك ك... انا همك لذلك ادلك ما في اي شيء ما في اي شيء ما فيها اي شيء رضي الله عنك واحسن الله عليك ورفع الله مقامك بل انا خادمك اخوك الكريم أنا خادمك آخر الكريم ليس فيها ثم شيء وياك أن أنت يعني أن تحزن لشيء لكني لا أعرف شيئا عن الفيديو الذي تتكلم عنه هذا تتكلم عنه لا أعرف عنه شيء ما أعرف شيء فيه وأين انتشر انتشر فيه ما أعرف الله ما أعرف شيئا وما أعرف عن أي شيء تتكلم لكن أنت إن كنت تسأل وأنا أديبك فأنا خادمك وسريع في مرضاتك بالإجابة إن استطعت إلى ذلك سبيلا جزاك الله خير بل من كسر سيئات وأحط بخطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون والذين عملوا قلنا هنا القرآن مثاني لأنه يسني إذا أتى بصفة أتى بالنقيت قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا ولا يمكن أن تجد إيمانا بدون بدون العمل الصالح لا يمكن أن تجد إيمانا بدون العمل الصالح لابد من أن يكون العمل الصالح لأن الإيمان الذي كان مكنونا في القلب لابد أن ينضح على الجوارح هكذا الإيمان ولذلك أقول العمل شرط صحة في الإيمان ليس فيديو أن تسألت سؤالا وأنا أجبتك وش الفيديو هذا؟ من أين أتى؟ قالوا الذين أمانوا وعملوا يعني آمنوا بالله ورسوله وعملوا بالصريحات الإيمان الذي في القلب نضح على الجوارح الإيمان الذي في القلب نضح على الجوارح <تصفيق> ان يصلى ذلك على ان تقربنا وان يملأه ايمانا واجعلنا ممن يسع تطبيقا للظاهر مع الباطن قال اول الذين امنوا وعملوا الصالحات ملائكه صعد الجنه يوم فيها خالدون وهذه فيها دلاله على عدم فناء النار وعلم فناء الجنة, وأن الجنه يتمتع فيها المرء متاته أبدية سرمديه لا نهايه لها وان من دخل النار لن يخرج منها أبدا فإنه يؤتى بالموت يوم القيامه على صوره شت كبش فينادى في أهل النيراني فأشريبون وانظرون وينادى في أهل الجناني فأنظرون واشريبون ثم يقولون يقال يا أهل النار تعرفون ذلك أهل الجنة تعرفون ذلك يقولون نعم فيقول الله أكبر رضي الله, الله عنك أبراهيم يا رب اجعلني معك أطوب بالبيت يا رب يا رب ارزقني الطب في البيت يا رب. أسأل الله الكريم أن يرزقنا الطب في البيت الله مأمين يا رب العالمين رضي الله عليك إبراهيم أحصل الله عليك وسلم على مشيخنا الكرام هناك محبك الله دعا حفتنا فيه رضي الله عنك عليك وقال أهل الجنة خلود بلا موت نعم لذلك الله تعالى رد على اليهود حينما قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا ومن يعمل من الصرحات من ذلك الأنثى وهو مؤمن شرط مقيد مقيد لابد من العمل به قال وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا قال أوريرا أبو هائل وعطاء الحسن به خطيئة أي حاط به شركه لأنها الخطيئة التي يخلط بها في نار جهنم الذين أمانوا وعملوا المنام بدهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون على النقيد قال الله تعالى أن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يتغذ شيطان وليا من دون الله فقد خسر قسرانا مبينا وقال بعض السلف وأحاطت به خطيئته أي مات على خطيئته من غير أن يتوب نستغفر الله نتوره وقال الربيع ابن أنس وأحاطت به خطيئته قال الموجبة الكبيرة الحق أن نقول هي أولى الأقال بذلك أنها الشرك لأن بها الخلود النيران. لأن الله قال بل من كسر سيئاً وأحاط به خطياته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يخرجون منها. ولا يكون ذلك إلا لمن أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا سبحانه وجل جل في عليه. عبد الله المسعود الإمام رضا قال قال صلى الله عليه وآله من الذنوب فإننا اجتمعنا على الرجل حتى يقول ذلك قال ابن عباس في قول الذين أمانوا عملوا الصالحات وإلاك أصحاب الجنة فيها خالدون قال من آمن بما كفرتم وعملوا من تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها والمعنى هنا أقول أن من آمن وصدق عمله إيمانه, إيمانه فهذا من أهل السعادة ومن أهل الجنان ومن كذب زعمه ومن كذب فعله زعمه فإنه يكون من أهل من أهل النظام نسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا من اهل الجنان لا من اهل النار وان يغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما سرنا وما اعلنا وهو منا بنا